فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 فَقال المَلَأؤُ الذيَّذينَ كَفَروا مِن قَوْمِهِ مَا هذاَا إِلَّا بَشَر مُِْكُمْ يريد أََتَ فَبلَّلَ عَلَكُمْ وَلَ شَ الله وَلَ شَ اللهَّهُ لآزَلَمَ لائِكَتََّا سَمِعَن بِهذاَا فِيأَبَ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 وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَنِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرين اَوْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَقَائِلِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ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 هيهَا تَحييهَاتَ هي لِمَا تُعَدُون إِي إِلَّا حيةُ نَ الدّنْي نَموتُ وَونَحي وَماَا نَحْنُ بِمَ بعوثين إن وَ إِلَّا رجلُ نِفْتَرَعَلَ اللَّ كَذِبَ وَما نَحْنُ لَ بِمؤمِنين قَالَ وَبِّعُصُلْنِي بِمَا كَذذَّبُون قَالَ أَمَّ قَللِ الَّ يُصِْح النَّ نادنين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 كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَابْعُدِ الْقَوْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ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 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا مَا بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وَعِظَامًا أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نَحْنُ وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدَبِّرُهُ وَلَا يُشْرِكُ أَحَدًا فِي حُكْمِهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُ بِالْحَقِّ وإنهم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 قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحبون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون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 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا اصْطَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ قَالُوا ابْنَيْنِ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّ